يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم مستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته في هذه الحلقة نواصل حديث المؤلف حول الروابط العصبية والنسبية والروابط الدينية ما يجوز منها وما لا يجوز قال رحمه الله وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيلة على غيرها قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فاللام في قوله لتعارفوا لام التعليل والاصل لتتعارفوا وقد حذفت احدى التائين فالتعارف هو العله المشتمله على الحكم لقوله جعلناكم شعوبا وقبائل ونحن حين نصرح بمنع النداء بالروابط العصبية والأواصل النسبية ونقيم الأدلة على منع ذلك لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة كما نفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه صلى الله عليه وسلم من منن الله عليه قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه صلى الله عليه وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب فينا كما قدمنا في سورة هود وقد نفع الله بتلك العصبية النسبية شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما قال تعالى عن قومه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك الآية وقد نفع الله بها نبيه صالحا أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما أشار تعالى لذلك بقوله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فقد دلت الآية على أنهم يخافون من اولياء صالح ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءا إلا ليلا خفية وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه انهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفا منهم ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وقد قدمنا هذا مستوفا في سورة هود فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين ويعلم أن النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال ولاسيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب الحضارة نعوذ بالله من طمس البصيرة وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة كما وقع من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ولكن تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع لأنها تشمل المسلم والكافر ومعلوم أن المسلم عدو للكافر كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية كما تقدم والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا عطفت قلوب حملت العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا لأنه قال عن الملائكة ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم ويستغفرون للذين آمنوا فوصفهم ايضا بالإيمان فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة ومما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام قوله تعالى في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه سلمان منا أهل البيت رواه الطبراني والحاكم في المستدرك وجعل عليه صاحب الجامع الصغير علامة الصحة وضعفه الحافظ الذهبي وقال الهيثمي فيه عند الطبراني كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات وقد أجاد من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافر أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر والميراث دليل القرابة فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين اهل الارض والسماء هي رابطه لا اله الا الله فلا يجوز البته النداء برابطه غيرها ومن والى الكفار بالروابط النسبيه محبه لهم ورغبه فيهم يدخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وقوله تعالى الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم إن لهذا الحديث بقية نستكملها لقاءنا غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته